أتاك الغاشية غاشية ميد يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسطى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة العالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية بها سرور مرفوعة وأكواب مرضوعة ونمارق مسفوفة وزرابی مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف ستحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إِنَّا مَنْ يَتَوَلَّا وَتَفَرْ أَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرْ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ